قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال أبو يزيد المدني إن أول ما يرفع عن هذه الأمة الخشوع إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا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 والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي والله مطلع علي ثم أتم ركوعها وسجودها فإذا سلمت لا أدري أقبلها الله أم ردها علي ألم يأني للذين آمنوا أن تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون